أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Sol me ...van de وَلَا لَامِي مَا كَيْفَ I mm -hmm. Voorій For me, one that I'm uh -huh. Dan nog...